الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد مضى الكلام عن ما الحجازية ولا اللتين تعمل عمل أو اللتين تعملوا عملا تعملان عمل ليس نعم وبقي قول المصنف رحمه الله ماذا قال؟ ماذا قال؟ من ولاته. ها ولاته. ايه ثم في الحين ولا يجمع بين نعم ولكن في الحين ايه؟ ولا يجمع بين بين جزئيها والغالب حذف المرفوع نحو ولاته نحو انتهى كلامه رحمه الله هذا اخر ما يتعلق بباب كانه قال المصنف رحمه الله و لا ت اي مما يعمل عمل ليس مما, مما يعمل عمل ليس لا ت لفظ لا ت قال العلماء لا ت هي لا دخلت عليها تاء تاء التانيث دخلت عليها لا تاء التانيث قوله رحمه الله ولا تا من الحروف التي تعمل عمل ليس لا تا ولكن هذا سدراكم منه لأن لا يتوهم أن لا تعمل مطلقا عمل ليس قال ولكن في الحين ولكن في الحين إذن لا تا لا تعمل إلا بشرع أن يكون مدحه لها لفظ الحين ولفظ الحين تقييد للحين العلماء مختلفون رحمه الله في المراد بالحين هل هو المراد المعنى؟ فقط او اللفظ هل المراد المعنى او اللفظ اذا قلنا المراد اللفظ فقط فلا تعمل الا في لفظ الحين يعني لا يجوز ان تعمل في غير لفظ الحين مما دل على معنى الحين مما يدل على معنى الحين وليس من لفظها هو الساعه مثلا واضح ساعه ومطلق اسماء تدل على على الزمن فبعض اهل العلم قيد العمل بلفظ الحين يعني لا يجوز ان تدخل على لا تمثل على الساعه واضح وبعضهم قال لا المراد بالحين هو الزمن فتدخل على الالفاظ الداله على الزمن وان كانت وان لم تكن من لفظ من لفظ الحين والاولى ان يقال والاقرب والله اعلم ان يقال ان لا تجوز ان تدخل على على الألفاظ دالة على الزمن ولكن يغلب دخولها على على لفظ على لفظ الحين على لفظ الحين إذن هذا هو تفصيل مسألة يجوز أو يغلب دخول ت على لفظ الحين ويجوز أن تدخل ت على على ماذا على الألفاظ الدالة على على ما دلت عليه دل عليه لفظ الحين وهو الزمن هذا الشرط الاول في قوله ولكن ثم قال ولا يجمع بين جزئيها من الشروط الشرط شرط الثاني الا يجمع بين جزئيها ما الجزءان؟ ما المراد بالجزئين ها ما المراد بالجزئين لا الاسم الخاء الاسم والخبر مدخله مراد مدخله واضح ها ان يض... لا يذكر لا يذكر الاسم مع الخبر وإنما يجب حذف احدهما والأكثر حذف خبر لا الاسم نعم نعم سياتي واضح ولكن في الحين ولا يجمع بين جزئيها المراد بجزئيها المبتدا والخبر اي مدخولاها انظر والغالب حذف المرفوع المرفوع في, أع... في مدخولي كان واخواتها او ليس واخواتها ما هو اسمها واضح لا؟ تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر اذن الاسم هو المرفوع يكثر حذف المرفوع اذن يكثر حذف الاسم ومنهم من منعه ومنهم من منعه واضح لا اذن الجزء الثاني الا يجمع بين جزئيها اي الا يجمع بين المبتدا والخبر بين اسمها وخبرها الا يجمع بين اسمها وخبرها قال نحو هذا مثال للات العامله لان المصلف رحمه الله احيانا في نحو هذه تختلط على القارئ سياتي هذا في ان واخواتها يعني يذكر احكاما وفي الأخير يذكر حكما اخر او استدراكا ثم يقول نحو فربما ذلك المثال يكون للاستدراك لا للقاعده لا لا الاصليه سياتي ان شاء الله اذا نحو نحو هذا المثال لمن للات العامله التي توفرت فيها الشروط وهو قوله تعالى ولا تا حين حين مناص حين مناص لان لات ماذا نقول عنها حرف حرف نفي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب واضح او تقول لا حرف نفي مبني على السكون لا الاعراب والتاء الثاني الاول اولى لأننا تحدثنا عن لا نتعمل عمل ليس حين نقول خبرها منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره واسمها محذوف نواضح تقديره ولا ت الحين حين منص ولا تألحين ولا ت الحين حين مناص، إذا هذا هو المقدر المحذوف حين الحين هو اسم لا، ترى. قال والغالب حذف المرفوع إذا يجوز حذفه المنصوب ويقل يجوز حذف منصوب ولكنه قليل وحذف ذي الرفع فشأ والعكس قل. حذف ذي الرفع يعني المرفوع في دبابلاتا فشى اي كثر وانتشر والعكس قل وهو حذف المنصوب حذف الخبر وعليه قراءه بعض هذه قراءه العامه المتواتره وقرأ بعضهم ولا ت حين خلاص هنا الخبر هو المحذوف واضح والحين او حين هو هو اسمها واضح و لا ت حين مناص الحين فالخبر هو المحذوف المنصور نفهم و هو او اسمها هو المذكور في هذه على هذه القراءة واضح اذن هذا ما يمكن قوله في لا تعمل بشرطين الشرط الاول ان يكون مدخولاها لفظ الحين او نقول ان يكون مدخولاها ماذا آه آه ما دل على الزمن ما دل على الزمن لنخرج من تقييدنا باللفظ ومنه قول الشاعر ندم البغات ولا ت ساعة من دم ندم البغات ولا ساعة من دمي ولا حرف مشبه عفوا حرف نفي مبني على الفتح لا محل من الاعراب ساعة الخبر منصوب ونصبه الفتح الظاهره على آخره والخ... والاسم محذوف تقديره ولاة ت... الساعة ساعة مندم او ولاة الوقت ساعة مندم هو مضاف من مضاف إليه ثاني الشرط الثاني أن لا يجمع بينها وأن وبي... لا يجمع بين جزئيها يعني أن لا يذكر الاسم والخبر معا لابد من حذف ال... الاسم لابد من حذف المرفوع وهو الكثيرو ويجوز ذكر المرفوع وحذف المنصوب وهو عليل والله اعلم يكفي هذا ما يتعلق بماذا دلالات واضح ما يتعلق ببلات ثم شرع المصنف رحمه الله في ناسخ جديد وهو أو مناسخ أخرى وهو ان وأخواته من يقرأ. ان ان واخوها توها ها قال المصلي رحمه الله تفضل أو الإشفاء أو التعليل فينصبن المبتدأ فينصبنا المبتدا اسما لهن فينصبنا فينصبنا المبتدا اسما لهن ويرفعنا الخبر قبرا لهن شكرا إذن قال المصنف رحمه الله قال إن الثاني الثاني ماذا يراد به ها؟ أي الثاني من, من النواسخ لأنه قال قبل هذا النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع أحدها كان وأمس وأصبح إلى آخره إلى أن قال ولا لكن في الحين ولا يجمع بين جزئيها والغالب حذف المرفوع نحو ولا تحين مناصم قال والثاني أي الثاني مما يدخل على المبتدأ والخبر واضح؟ أو من الأنواع؟ الثلاثه اذا ان وان ولكن وكان وليت ولعل ها ثم هذا هذه الحروف وعدها كم ستة عد ستة واضح وعدها بعضهم ها. خمسة أين هي أين الخمسة ماذا نحد نعلن أوليت أو كأن أو لكن أو أن أو نعلن أوليت أو كأن أو لكن أو أن أو إن ماذا نحذف؟ نحذفهما؟ ها إن و أن واحد. إذا الباقي أربعة إلى خمسة. وعدها بعضهم؟ ها ماذا معنا في الأجرمية؟ لا. هذا أنقص أنت زد. سبعة وزادا؟ ها لا علينا. لا علينا. إذا إن وأن ولكن وكان وليت لعل اولا الاعراب المشهور في هذه الاحرف هو ماذا في ان مثلا ماذا يقولون حرف توكيد نصب وتوكيد وكذلك في ان حرف نصب واستدراك في لكن وكان نصب وتشبيه الى غير ذلك لكن هذا مشهور في ان وان وهذا ضعته بعض النحويين كابن هشام رحمه الله لماذا؟ لأن إن تنتخل على المبتدا والخبر إن زيدا صادق فتنصب الأول وترفع الثاني فإذا قلنا حرف نصب حرف نصب وتوكيد أين الرفع من رفع صادق؟ الجمهور يقول ان اذا قلنا في تعريفها لنا او في تعريفنا لها حرف نصب فهذا تقصير والاولى ان نقول حرف مشبه بالفعل لما لان الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به فهو يرفع وينصب كما ان ان وأخواتها ترفع وتنصب لذا قالوا ان حرف مشبه بالفعل وهذا قوله في جميع اخواته لا نقول حرف نصب فقط طبعا لو قلنا حرف نصب فقط فانه مبرين على مذهب كفه لانهم يقولون ان النواسخ اذا دخلت على المبتدا والخبر سواء كانت كان فانها ترفع الأول وتنصب تنصب الثاني فقط اما الاول فهو باقي على رفعه من قبل وإذا كانت أو أم إن اذا دخلت على المبتدا والخبر فان تنصب الاول اما الثاني فيبقى مرفوعا على كما كان من قبل اذا قلنا حرف نصب فهذا على مذهب الكوفيين الصحيح ومذهب مذهب البصريين في هذه المساله ان الناسخ ماذا يزيل الحركه او يزيل الاعراب الاول ويأتي باعراب جديد فزيدا كان مرفوعا صار منصوبا وصادق كان مرفوعا وصار مرفوعا ازالت الرفع الذي الأول وجاءت بربع جديد فحرف مشبه بالفعل لأن الفعل, الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به كما أن هذه النواسخ يعني إنه اخواتها تشبه الأفعال من جهات أخرى فهذا النوع الأول من تشبيه العمل النوع الثاني التأليف والتركيب فإن الفعل أقل ما يتالف منه كم منه الفعل والاسم للفائدة والاسم كذلك هو ثلاثة أحرف لا تجد اسما فيه حرفان أو حرف واحد وهذه الاس الحروف هذه ان واخواتها كلها مؤلفة من ثلاثه ثما فوق ان وان ثلاث احرف وليت ثلاث احرف لكن قيل اربعه قيل خمسه كان قيل اربعه كان اربعه قيل خمسه ولعل كذلك واضح اربعه أربعة أعرف إذن فهي تشبه الأفعال حتى بحيث بناء حروفها فيها كذلك وجه آخر وهو أنها تشبه الفعل في المعنى كما قال مصنف إن ان للتوكيد فهي تشبه فعلا يفيد ماذا يفيد التوكيد لكن فعل يفيد الاستدراك استدرك وكانه في التشبيه وليت في التمني ولعل معنى في الترجي او الاشفاق واضح أو اذن هذه كلها تتضمن ماذا معان تكون في في الاسعار هذه بعض اوجه الشبه بين ان واخواتها والفعل قال المصنف ان وان للتوكيد أيهما يفيدان ماذا توكيد مضمون الخبر ل لمن للاسم مضمون الخبر الذي تضمنه الاسم ان وان تؤكدان ان زيد صادق وعلمت ان زيد صادق طبعا ان يجوز الابتداء بها اما ان فلا يجوز الابتداء بها إن يجوز في ذابها وأن لا يجوز في ذابها وعندكم فائدة في البلاغة اختلف العلماء في إفادة أن للتأكيد هل أن تبي التوكيد أو لا تبي التوكيد هذه فيها خلاف واضح. والراجح تجدونه في شروح كتب البلاغ من كما قال لكنه للتشبيه لكنه ماذا تفيد تفيد التشبيه اه عفوا تفيد الاستدراك او الظن تفيد الاستدراك الاستدراك تقول نعم لكنه تفيد ماذا تفيد الاستدراك الاستدراك شيء ان يقع استدراك شيء قد يتوهم أنه واقع استدراك شيء قد يتوهم أنه واقع يتوهم حينما تسمع الكلام تتوهم أن أمر سيقع فيصدرك بلاكن أنه ليس أن الأمر ليس ليس كذلك كأن تفيد التشبيه كأن ماذا تفيد التشبيه المعنى ظاهر، ليت تفيد ماذا التمني والتمني هو حصول هو ماذا حصول ها لا التمني يستعمل طلب. كيف ضرب. شيء طلب طلب ها طلب شيء يستعمل في شيء في الطلب المستبعد كما نقول لا تستطيع في الشيء المستبعد حصوله أو المستحيل واضح تستعمل لفظ ليتا أو هذا الحرف تستعمله في الشيء المستبعد حصوله ليت الشباب يعود ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب شبت يا حسين آه. واضح How? المستبعد حصوله يعني يمكن getting يقع الشباب لا يمكن that يقع people يرجع الشباب The young people can't come. It's possible that the young people can come. It's possible that they can come ليت الفقير يصبح غنيا ليت الفقير ها ها ليت الفقيره ها احسن ليت الفقيره ها يصبح غني نعم يصبح غني و يمكن هذا قد يصبح غنيا في المستقبل لا هذا للتمثيل نفهم ويقول كافر ها ولعل للترجي او أو الاشفاق الترجي هو يستعمل في الذي يمكن حصوله أو يكثر حصوله واضح؟ لعل زيدا ها غير واضح؟ أول إشفاق هو؟ هو ماذا؟ اشفاق حسين ومن لها غيرك وماذا قال المصنف قال الترجي او او الاشفاق هو وقوع؟ ماذا وقوع يستعمل ماذا في وقوع كذلك المكروه او خوف وقوع المكروه هذا مكروه يرحمون الله مكروه then هذه الحروف إِنَّ وَأَنَّ لَكِنَّ كَأَنَّ ليت لَعَلَّ هذه معانيها أما عملها فماذا قال المصن فينصبنا المبتدأ المبتدأ اسما لهن هذا أول عمل لابدّ من نصب المبتدا ولكن ماذا يسمى هل يرقى القواعد؟ يسمى, يسمى اسما للناسخ كما مضى معنا في كان واخواتها ويرفعنا الخبر يرفعنا الخبر ويسمى خبرا لهن اي النواسخ لهذه الحروف السته ترفع الاول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرا كما مضى في كان ترفع الثاني الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. إن عكسها ترفع الثاني ويسمى خبرها وتنصب الأول ويسمى اسمها. لإن أن ليت لكن لعل كان عكس ما لكان كان من عمل. إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها. غير ان كان وأخواتها تعمل أصالة وإن وأخواتها لا تعمل أصالة لأنها حروف لأنها حروف ولهذا سنجد في قضيه تقديم مبتدا والخبر يعني مبتدا يعني اسم إنا وأخواتها وخبر إنا وأخواتها في قضيه تقديم وتأخير ليس كان اسم كان وخبر وخبر كان فهم القيود يعني أكثر والتقديم تأخر أقل فما قال المصنف رحمه الله فينصبن المبتدا اسما لهن وَيَرْفَعْنَا الخبر خبرا لهن ان لم تقتلن بهن ما الحرفيه يعني ان واخواتها تعمل هذا العمل تنصب الاولى ويسمى اسمها وترفع الثانيه ويسمى خبرها بشرط وهو الا ها الا تقترن بهن ما النافيه بشأن لا تقترنا بهن ماذا ما النافيه هل في جميع الأحرف الجواب قال المصنف رحمه الله نحو إنما الله إله واحد إلا ليت إلا ليت فيجوز الأمران كإن المكسورة مخففة، مفهوم؟ قال إلَّا لِيتَ إلَّا لِيتَ يعني إذا اقترنت إنا أو أن أو لا كنا أو كأن أو لا علا بما النافية فإنها لا تعمل ذا العمل فإنها تهمل أو يبطل عملها نقول تهمل أو يبطل عملها إن زيدا صادق أدخل ما إنما زيد زيد أحسنت صادق ما الأمر الذي جاء ماذا ما حصل حتى رفع زيد نقول دخلت ما النافية دخلت ما النافية كان الكلام هكذا ما زيد صادق ما زيد صادق ثم دخلت إن إنما زيد صادق واضح انما زيد صادق <تصفيق> نعم نقول انما نقول ان حرف مشبه بالفعل مهمل لاتصاله بما النافيه واضح ليهم التوكيد نحن الان في العمل واضح تبي توكيد تبي توكيد لا نقول حرف نصب حققت نصب وما نصب تكلمنا في الاول في ان فقط من فوق قلنا الصحيح أن لا نقول حرف نصب وتوكيد نقول حرف مشبه بالفعل لا ترفع وتنصب كما ان الفعل يرفع وينصب الان نحن في انما انما هنا لا تعمل سواء قلت حرف نصب وتوكيد او قلت حرف مشبه بالفعل واضح؟ نقول حرف مهمل حرف مشبه بالفعل مهمل لا يعمل أو بطل عمله اتصالها بما النافية أو نقول مباشرة كما يقول كثير من العلماء إنما كافة ومكفوفة ما هي الكافة وإن مكفوف عن العمل ما تكف إن وأخواتها عن العمل إن وأن و ولكن وكأن وليت ولا علم ماذا تعمل تنصب الاسم وترفع الخبر تاتي ما تكفها عن العمل تتوقف لا تعمل فكافه ومكفوفه من الكاف ما النافيه هي التي كفتها عن العمل ومن المكفوف ان واخواتها واضح هكذا نقول كافه ومكفوف زيد المبتدا صادق خبر مفهوم لا جميل عن متو ام او نعم ان ما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد انما كافه مقطوفه الهكم مبتدا وهو مضاف كاف مضاف اليه وهو من جماعه الهن خبر واحد صفه مفهوم فيعرف هذه الايه انما انما كلام واحد كلامه نفسه ها لا لا ليست هذه الايه بايه البقره الى الواحد لا دعنا احنا نستنى بي زيد صادق فما كان يرجو قل انما انا بشر مثلكم يحيى الي انما الهكم اله واحد اخر الكهف ها ليس كذلك اه اسف ك... كنت ارجو العكس <تصفيق> أنما إلهكم الهكم واليوم يوم جمعه عندك <تصفيق> وين بتقراوا الكهف اه ان ما الهكم اله واحد موجوده في الكهف أنما إلهكم إله الهكم اله واحد الهكم اله واحد هذا مبتدا وهذا خبر وهذه مكافة و... ومكف وانما الهكم اله واحد هذه مثلنا بزيد صادق مثله انما, إنما كافه مكروه الهكم مهتدى واله واحد خبرنا بصيفه لكنما لكنما لكنما زيد صادق مثلا واضح القوم القوم او اولئك القوم كاذبون لكنما زيد صادق فلكن مثلا في عربي نقول كافة ومكفوفة زيد المبتدا صادق خبر كأنما مثلها كأنما زيد صادق مثلها ليتدعوها في آخر الاستثناء لأن الاستثناء المصنف لعلما كذلك لعلما كذلك فهذه الحروف أو الأحرف نقوله تعمل عمل ان تعمل تنصب الاول او يسمى اسمها ترفع الخبر او يسمى خبرها بشرط الا تقترن ب بما الا ليت الا ليت ليت تستثنى من هذه القاعده قال الا ليت فيجوز الامران ما الامران يعني ليت اذا اتصلت بما يجوز فيها الامران ما ها يم... كيف رفعه؟ لا نعم صحيح لكن ماذا نقول في القاعدة؟ العمل الاهمال أو الإعمال ماذا قال مصنف إذا قبل كان في ما قال بشرط أن إذا لم تقترب بما إيه؟ لا قال دع أي قال ان لم تقتن بهن ما الحرفيه نحو يعني ان لم تقتن بما فانها فانهن لا ينصبن المبتدا ولا يرفعن الخبر الا ليت فانه يجوز فيه المجال الاول الاعمال الثاني الاهمال يعني ان تعمل ان تبقى ان تبقى عامله عمل ان ان تبقى عامله على العصر ليتما ما زيدا صادق والثاني ان ان تهمل والثاني أن أن تهمل والأرجح الإهمال على المصنف نحو ها فيجوز الوجهان إيه كأن المكسورة كأن المكسورة يشبهها إذن بماذا بإن ان المكسوره ان المكسوره ماذا يقصد بان المكسوره مكسوره ماذا الجرح ها مكسوره النون الهمزه ها ها من اعطى مثالا ماذا قال ماذا قال تابعه المد المكسور كله ايه فقط هذا ايش قال إيه ماذا يقصد بالمكسوره لا لا اي حركه <تصفيق> الشنا لم تحضر الدرس لو حضرت الدرس لما وقالكم هذا إشكال هو كسر الهمزه لان عندنا ان مرة ان وان كيف نفرق اعلم انك قلت وانت مستتلم من القاعده <تصفيق> ان وان انت الا حسين فإنه قد حض حذر الدرس ها وان كان يقرب على ظني انك لم تحذر الدرس ولهذا الحقتك في ذمه هذا الان اذن ان وان يشتبه ولهذا هنا قواعد طبعا ليست في, ليست في القطر سيدتي ربما في الألفية متى يجب كسر الهمزه ومتى يجب فتحها ومتى يجوز وجها يعني هذه الهمزه همزه ان لو ان واضح هذه الهمزه قد تكون مفتوحه فتكون ان وقد تكون مكسوره فتكون ان لا تنقول ان او تنقول قواعد وضوابط العرب احيانا تقول ان واحيانا تقول ان لانه بمعنى واحد وهو التوكيد نفهم اذا فقال مصنف مثل او كاين المخففه كاين المخففه كسر النون هنا لالتقاء الساكنين فقط وليس يقصد هو كائن كائن المخففه كائن المخفف هذا قصده كسره النون هنا في ان لالتقاء ساكنين النون الساكنه واللام ساكنه من ال فكسرت ان كسره النون كائن الساكنه وهو يقصد ان اه وهو يقصد ان مكسوره الهمزه الهمزة أو إن المكسورة أي مكسورة الهمزة فاكسر في الابتداء وفي بدء صلاة كما قال ابن مالك رحمه الله إذن إن هذه المكسورة المخففة التي هي ان ثم خففت فصارت إن ان صارت ماذا انتبهوا إن جيدا سنعود إلى ما هذه الكافة ما تأتي على أوجه منها منها ان تأتي على وجهين حرفية واسميه الحرفية تأتي على أوجه والاسميه تأتي على أوجه ولهذا لا بد من أن يكون الطالب على دلاية بماذا بهذه الأوجه مفهوم وهنا عندنا استثناء سنعود إليه في آخر هذه القاعدة لأن إن هذه المخففة إن كذلك تأتي على أوجه إن هذه الساكنة المخففة تأتي على أوجه منها النافية إن الكافرون إلا في غرور ها شرطية حسنت حرف شرط يجزم فعلين زيد ما إن ويوجد عملها اذا تقتن بهن في ملح جازيه ماذا معنى ما بكم في ملح جازيه ما شروط اعمال ملح جازيه شرط الاول هل لا تقترن هل لا ياتي بعدها ما بيكون؟ انظر في المتن قبل صفحتنا م... في صفحه نفسها لا علم في ملح جازيه ها هي قبل هذا ولم يسبق بان هذه وهي ان زائده كذلك ان الاخرى ما هي ها هذه هذه المخففه من من الثقيله اذا هذه اوجه ان ان واضح ان قد تكون نافية عين الكبيرة قد تكون شرطية ان تشتهي تنجح قد تكون زائدة ما ان زيد قائم قد تكون مخفف من الثقيله هم ان زيد قائم ان زيد قائم الان ان المخففه من الثقيله هذه ان المخفف من الثقيله فيها وجهان الاعمال والاهمال والارجح الاهمال ان اذا خففت لا تعمل ان اذا خففت تهمل ولا تعمل هذا ماذا صانعه اكثر العرب والله اعلم اذا ماذا بعد هذا في لكن ولهذا قال اما لكن المخففه تهمل واما ان فتعمل ذلك لانه لانه تحدث عن عن ان قال الا ليت فيجوز الأمران كان المكسور مخففة يعني يجوز فيها كذلك الأمران إن المخففه من الثقيله يجوز فيها الأمران الإعمال والإهمال والراجح الإهمال وهو ماذا صنيع أكثر العرب؟ قلت هناك أمر يتعلق بما ما هذه لتدخل على إن ما لتدخل على إن وأخواتها إذا كانت حرفية نافية هذا هو المقصود intention تكون ما have to be the كانت ما the التي هي ماذا اسم have لا water عن العمل word Which is what is? The name So it does not cover it on the work ما هل هذا نفي هل هذا النفي ليس نفيا هو كانه يقول الذي صنعوه كيد ساحر فما هنا موصوله فنقول اسم الموصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا واضح صنعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بالجمع وهو فاعل وهذه صله ما لا محل من الاعرب كيد خبر خبر ما. واضح هو مضاف ساحر مضاف a لا ندخل التوكيد is ما صنعوا كيد don't enter ما صنعوا It is what he created a slave. It is what he created a slave. Because he said, It is what he created a slave. Of course, the سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك و بقينا واصله في القادم ان شاء الله تعالى